ليه عملت تحقيق صحفي على المنقبات قعدت تسبي في سنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت فاكر تحقيق صحفي مثير ولقيت الموضوع ده يشد الناس فعملته انما كنا نخوض ونلعب وانت ليه يا استاذ يا صاحب العمود المشهور لما مسكت الدعاء الى الله تشتم في ده وتنتهك في حرمته ده وتؤذي ده. في ده لا اصلا ما كنتش عندي كلام جديد اكتبه النهارده فقلت لما اشوف حاجه تشد الناس شويه والحاجة دي بتشد الناس انما كنا نخوض ونلعب وإنت صاحب البرنامج الاعلام الكبير ليه جبت الفقره دي جبت شيخ شيخ بسيط وجبت واحد تاني قعدتوا تسخروا منه طول الحلقه في صورت الدين قدام الناس انا اعمل ايه انا عايز احافظ على البرنامج بتاعي سخن واجيب فقرات سخنه دايما هجيب فقرات سخنه منين انما كنا نخوض ونلعب ولا سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل اب الله اب الله يا صحفي يوم محمد ابي الله يا مقدم البرامج الاعلامية ابي الله يا اللي ربنا خلقك ودك عقل ومسكك ألم حربت بيه قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم كفرتم كفرنا ايه انت بتتكلم بتقول ايه هي لعبة انت فكر انها لعبة اللي فكرها لعبة هو اللي بيضيع في الاخر يا جماعة ليس فكرها لعبة طب كمل معايا الرحلة بقى في قول الله سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال سيرا تويل يومئذ للمكذبين ربنا بقى بيجيب لك الاخره بقى اللي فاكرها لعبه الاول بتهدد في الدنيا الوقت بيتهدد في الاخره يوم تطور السماء ما التراب لما الريح تيجي عليه يقعد يلف ويدور ذرات التراب لما بيجي يوم القيامه بيبقى الافلاك الرهيبة دي زي ذرات التراب في الدورات يوم تطور السماء ومورا ليه مورا يعني وليه سيرة عشان ربنا يقول لك طور بحقه حقيقي مش كلام متخيل وتسير الجبال الجبال هتمشي هتمشي هتمشي ازاي اولها الجبال بتسيير وبعد كده بعد كده toen ze het وبعد كده بتبقى زي العين المنفوش يعني ايه يعني جبال الارض كلها بتدخل في بعض الهمالية تدخل في صلاة البحر الأحمر الجبال كلها بتاعت الارض بتدخل في بعض وتتدخل ألوانها مع بعض وبعد كده تبقى هباء منبثة تبقى هباء لما الجبال هتصير هيحصل إلى مأمن ولا مخبأ ولا مية ولا ظل خلاص بقت الارض عملة زي الصحراء بعدش في مكان يحتمي فيه الإنسان من عقوبة ربنا سبحانه وتعالى يوم تمر السماء م تسير الجبال سير فويل يومئذ للمكذبين ويل ربنا كان بيكلم على بداية يوم القيامه الموري والسير الوقت بيتكلم عن اليوم كله ويل ملان ويل, ويل, ويل امال اذا كان الاول ده بشوي امال ايه الويل اذا كان موري السماء مش ويل امال لسه ايه ويل فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون زي طفل لقى ورق طريقة تصنيع القنبله النوويه قاعد يحضر ومش واخد باله هو بيعمل ايه زي ناس في مخاضة وقاعدين يلعبوا ويدخلوا مش واخدين بالهم ان في حيتان مستني يوم تفترسهم زي واحد طاف صحراء هيضيع بدل يدور عن نجاة قاعد يلعب كوره ويسلي نفسه هو ده البشر اهو ده حال البشر بالظبط يا جماعه الذين هم في خوض يلعبون بيلعبوا بالنار في حاجات مفيش فيها لعب ميتلعبش بيها يوم يدعون الى نار جهنم قال لا. احنا دلوقتي كنا في اول يوم القيامه المور والسير بعد كده بقينا طول يوم القيامه ويل يوم اذن يوم اذن طوله بعد كده بقينا في المشهد الاخير بتاع يوم القيامه ربنا لخصلك يوم القيامه في ثلاث مشاهد يوم يدعون ايه وادع ادع لما واحد يسوق واحد وقعد يضرب فرقبته من ورا يضرب فرقبته من ورا يا ده منظر رهيب قوي لا في الثاني قالت لا قال ده دفع بكراهيه يعني واحد بيسوق واحد يديله باليد يديله بالرجل يديله باي حاجه المهم يدفعه ناس الثاني قالت لا ده الداعي ده الطرد بشدة عن شيء لما يشوفوا الجنه وهيجننوا عليها وييجوا عليها طردهم بشدة عنها نصرب قالك لا ده الدع ده لما تطربت اليد في الرأبة والرجل في الرأس من وراء الظهر ويتزق الإنسان يتجر على جهنم ولا بالله طب إيه الدع كل ده يوم يدعون إلى نار جهنم دعها هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون سخرية عذاب السخرية عذاب المهنة لأنه كان بيصخر بالدين في الدنيا اصلوها اصلوها بعد كلمه افا هذا ام انتم لا تبصرون بعد كلام السخريه ده هو قاعد بيسخر منه فهو بيتعذب ولكن بيتعذب عذاب سخريه فجاه السخريه تنتهي وكلمه واحده وحكم حاسب اصلوها ادخلوا النار دا تتسلط على اجسادكم وتركز على اجسادكم زي ما بيدفن الـ الـ الابن البشويه تحت الرمل ويوقض عليها الفحم من فوقيها تتشوي جوه هذا التابوت والعياذ بالله اصلوها فاصبروا او لا تصبروا المروهيبه اوعى توصل نفسك للمرحله دي اوعى توصل نفسك لمرحله, لمرحلة اصغروا او لا تصغروا مرحله ان اعدام القيمه عند الله مرحله ان العبد ما عادش له قيمه لا عذابه له قيمه ولا عذابه له قيمه ولا اي حاجه بتحصل له ليها قيمه ما هو ربنا بيبعت رسائل اللي واخدها لعبه بيبعت رسائل للعاصي وللعاصيه يبعت رسائل الف رساله ورساله ايقاظ ليهم ما فاقوش خلاص خلاص هيبقى قيمتوا ايه ملتزم وملتزم عايشين حياتهم بالطول العرض والقضيه خلاص اه ان هي الا لحن اطلقتموها واثواب قصرتموها ونقابات ازلتموها والموضوع خلص على كده وهم دول حظهم من البضع وسبعين شعبه بتوع الايمان بقى طب اتبعتلك رساله انك مقصر وشفت رؤيه انك لازم تفوقي وشفت رؤيه انك مقصر في العباده وتبعتلك توجيه من ربنا انك لازم تتعلم دينك وتبعتلك ميه توجيه من ربنا انك مقصره في الدعوه مفوتيش خلاص اصبروا او لا تصبروا بتنعدم قمه الانسان مجتمع معرض عن ربنا ربنا يبعت له زلزال ما بيفوقش زلزال تاني ما بيفوقش يبعت له بعث غربان ما بيفوقش يبعت له تسويد السماء ما بيفوقش يبعت له ازمات اقتصاديه وازمات اجتماعيه ما يفوقش خلاص عايزين ايه اصبروا او لا تصبروا بتنعدم القيمه في الاخر بقى اوعى توصل نفسك بعد حب ربنا ليك بعد تحنان ربنا سبحانه وتعالى عليك بعد ربنا ليك بعد ما بنعمه بعد ما ولك برسائله انك معتش يبقى ليك قيمه عند ربنا بسبب انك انت فضلت سادر في اللعب وفي الله اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم سواء عليكم لا يستغيص واللي مش هيستغيص انما تجزون ما كنتم تعملون انا عايزك اكتركيزي معايا في صورة الطور في كل كلمة جي فيها العمل بقى ربنا صحيح تعالى برضو مع المؤمنين قال بما كنتم تعملون قال ان كنا من قبله ندعوه قال كل امرئ بما كسب بما عمل بما كسب راهين الصورة بتقول لك العمل بتقول لك الشغل اللي هيدخل ده جهنم عمله واللي هيدخل ده الفردوس الاعلى عمله واللي هيوقف ده على باب الجنه 500 سنه عما يدخل عمله اللي هيخلي ده يعدي من عصابات زي ريح عمله واللي هيوقع ده في لسنت الله عمله، اللي هيخلي ده يسحب على وجهه للنار عمله واللي هيخلي ده يدفع على منابر من النور عمله بما كنتم تعملون انما تجزون ما كنتم تعملون ربنا سبحانه وتعالى بيكلم العصا بيكلم المستهترين هو عملك هو عملك اللي وصلك للمرحله دهيت حسبت قيص وتحبيط وتحسير على مفات في وسط الجو الرهيب ده لسه فكرها لعبة لسه فكرها لعبة بعد كل اللي تلده بعد احداث يوم الامل اللي اتلخصت في خمس ست ايات لسه فكرينها لعبة لسه مستهترين لسه مصممين ان احنا ما وندرك خطورة القضيه اللي احنا فيها طيب اللي لسه فكرها لعبة يشوف عقوبة الحرمان للي فاكرها لعبه لا يشوف اللي خدوها جد خدوا ايه ان كنا قبل في اهلنا مشفقين الصوره بتتكلم عن نصين نص افتكرها لعبه في خوض يلعبون ونص عارف انها جد في اهلنا مشفقين مرعوبين عارفين الموضوع كبير عارفين الموضوع خطير عارفين ان احنا مسؤولين عن كل حركه لساننا والجوارحنا وكل نظره ولفته عين عارفين طب دول بياخدوا ايه شوف بقى انت الوقت صلوها فاصبروا فجاه إن المتقين في جنات ونعيم تحس بصدمة كهربائية إنك فجأة كنت مفزوع مع أصوات العذاب بتاع الدول والصالي والعثم الله والدعاء ومشهد الداع والدفع لجنة فجأة إن المتقين في جنات فجأة الشاشة تتألم تماما صدمة كهربائية آيات الجنة اللي جاية دي يا جماعة من أطول آيات الجنة في القرآن طب ليه؟ ليه آيات الجنة هنا طويلة كده وقتينة كده؟ الآيات دي من أروع آيات الجنة اللي بيذوب فيها قلب الواحد من اكتر بلعلاء اكتر ايات للجنه في القران الواحد حاسس بيها ليه ايات الجنه دي نازله في سطرة المسلمين في عم حزن وطالعين من شعب وداخلين على مشاكل ما قبل الهجره فربنا سبحانه بيثبتهم بيقول لك اثبتي بيقول انا عالم الفتن اللي انت فيها انا عالم الفتن اللي محيطه بيك انا عالم بيكو عالم بالمشاكل اللي انتوا فيها عالم ان اللي صعب عالم ان اللي واخدينها لعبه خلوا الدنيا عليكم كانها جمر مولع قابضين على لينكم على جمر نشر الفساد في الجماعات والنوادي والاعلام وكل حته عالم عالم ان الالتزام بقى صعب بس تسبته شوفوا السواب شكله ايه شوفوا انا هديكم ايه الايات الجاية يا جماعة كانها برومو كانها برومو تخيلوا لما يكون في مشاهد سياحية تاخد شركة السياحة منها مشاهد خطيرة جدا تلتقط وتعملها سريعة ورا بعضها ليه برومو تبهر به الناس بهذه الاماكن ربنا سبحانه تعالى بيبهرنا بالقرآن في هذه الايات ببيرنا كأن احنا بنوصل فندق عشر نجوم بنوصل في ايه ان المتقين في جنات ونعيم ربنا بيقول وطور وكتاب المصطور واقسم على حاجتين ان عذاب ربك لو وقع وان المتقين في جنات ونعيم ان ده القسم التاني ربنا بيقول لك بقدريتي حنعبك بقدريتي يا جماعه ما الدنيا بالجنة خالص ما تتخيلش معايا الدنيا او بكلمك عن الجنة